عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ر أ ي ت إ ذ ا صليت المكتوبات وصمت رمضان و أ ح ل ل ت الحلال وحرمت الحرام ولم أ ز د على ذلك شيئا أ ا د خ ل ا ل ج ن ة قال نعم رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم من ر و ا ي ة أ ب ي الزبير عن جابر وزاد في آ خ ر ه قال والله لا أ ز ي د على ذلك شيئا وخرجه أ ي ض ا من ر و ا ي ة ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح و أ ب ي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ذ ا صليت ا ل م ك ت و ب ة وحرمت الحرام و أ ح ل ل ت الحلال ولم أ ز د على ذلك شيئا أ ا د خ ل ا ل ج ن ة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقد وتحريم ويحتمل ويكون باعتقاد باعتقاد يراد فسر الحرام حرمته بعضهم اجتنابه بتحليل مع حله اتيانه هاهنا تحليل الحلال الحلال الحلال أن عما ب ا ر ة ع ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح ويكون المعنى أ ن ه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أ ب ي ح له إ ل ى غيره ويجتنب المحرمات وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل في عن عباس عز من منهم ابن طائفة السلف الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم إ ن م ا النسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ع د ة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله والمراد أ ن ه م كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك وقال الله عز وجل يا أيها الذين طيبات آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أحل لكم إ ن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وهذه ا ل آ ي ة نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا وبعضهم حرم ذلك على نفسه إ م ا بيمين حلف بها أ و بتحريمه على نفسه وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس ا ل أ م ر وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إ ض ر ا ر ا بالنفس وكفا لها عن شهواتها ويقال ولا ولا في يحلل يحرم يمتنع يقفه الأمثال فلان لا يحلل ولا يحرم إذا كان لا يمتنع من فعل حرام فعل من عندما أبيح له وكان إ ن يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا له و إ ن كان لا يعتقد حله وبكل بالواجبات وانتهى وقد تواترت وسلم النبي بهذا حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فهذا قام عن عن أن من او ما هو قريب منه كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابي ه ر ي ر ة وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصل الخمس ويصوم رمضان من ثم الصلوات الزكاة الكبائر السبعة الا فتحت له ابواب الجنة يدخل من ايها ويجتنب عبد يدخل يصل ويخرج له تلا فتحت شاء إ ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي من حديث أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة عبد به الكبائر دخل الله لا الصلاة الزكاة فله يشرك وآت أو وفي المسند عن ابن عباس أ ن ضمام ابن ث ع ل ب ة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام و ا ل ز ك ا ة والحج وشرائع ا ل إ س ل ا م كلها فلما فرغ قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وتأؤدي هذه الفرائض و أ ج ت ن ب ما نهيتني عنه لا أ ز ي د ولا أ ن ق ص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن صدق دخل ا ل ج ن ة وخرجه الطبراني من وجه آ خ ر وفي حديثه قال و ا ل خ ا م س ة لا أ ر ب ى لي فيها يعني الفواحش ثم قال لاعلمن بها ومن أ ط ا ع ن ي فقال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم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 وخرجه مسلم إ ل ا أ ن عنده أ ن ه قال أ خ ب ر ن ي بعمل يدنيني من ا ل ج ن ة ويباعدني من النار وعنده في ر و ا ي ة فلما أ د ب ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن تمسك بما أ م ر به دخل الجنه ة وفي الصحيحين عن أبي عن ر ر ي ة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 قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أ ن ينظر إ ل ى رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فلينظر إ ل ى هذا وفي الصحيحين عن ط ل ح ة بن عبيد الله أ ن أ ع ر ا ب ي ا جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر ا ل ر أ س فقال يا رسول الله أ خ ب ر ن ي ماذا فرض الله علي من ا ل ص ل ا ة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا تطوع أن فقال أ خ ب ر ن ي بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر ر م ض اخبرني ن أن إلا فقال شيئا أ تطوع بما فرض الله علي من ا ل ز ك ا ة ف أ خ ب ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع ا ل إ س ل ا م فقال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 فذكره بمعناه وزاد فيه حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا فقال والذي بعثك بالحق لا أ ز ي د عليهن ولا أ ن ق ص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن ا ل ج ن ة ومراد ا ل أ ع ر ا ب ي أ ن ه لا يزيد على ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة و ا ل ز ك ا ة ا ل م ف ر و ض ة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات لأن السائل سأله عن الأعمال التي يدخل بشيء غير يذكر فيها مراده من إنما شرائع وواجباته اجتناب بها أنه وهذه عن عاملها الجنة وخرج الترمذي من حديث أ ب ي أ م ا م ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في ح ج ة الوداع يقول أ ي ه ا الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم و أ د و ا ز ك ا ة أ م و ا ل ك م و أ ط ي ع و ا ذا أ م ر ك م تدخلوا ج ن ة ربكم وقال حسن صحيح وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا الله وخرجه وجه ولفظ صلوا وصوموا مخلد آخر خمسكم شهركم مسنده حديثه بقي ابن في من وخرج ح ج و وأدوا زكاة أموالكم ا زكاة بها بيتكم طيبة ت أنفسكم د ل و ا جنة ب ك م و خ ر ا ل إ م ا م أ ح م د ب إ س ن ا د ه عن ابن المنتفق قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فقلت ثنتان أ س أ ل ك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخلني ا ل ج ن ة قال لان كنت اوجزت في ا ل م س أ ل ة لقد اعظمت واطولت فاعقل عني اذا اعبد الله لا تشرك به شيئا واقم ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة واد ي ا ل ز ك ا ة ا ل م ف ر و ض ة وصم رمضان وما تحب ان يفعله بك الناس فافعله بهم وما تكره ان ي أ ت ي اليك الناس ف ذ ر الناس منه وفي ر و ا ي ة له ايضا قال اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتحج البيت وتصوم رمضان ولم تزد على ذلك وقيل ان هذا الصحابي هو وافد بني المنتفق واسمه لقيط فهذه الاعمال اسباب م ق ت ض ي ة لدخول الجنة وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع ويدل على هذا ما خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث ع م ر بن م ر ة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضانة رسول رسول شهر إلى صلى عليه وسلم إله وصليت أن وأنك وأديت وصمت شهدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء ص د ي ي ق ن و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة هكذا ونصب إ ص ب ع ي ما لم يعق والديه وقد ورد ترتب دخول ا ل ج ن ة على فعل بعض هذه ا ل أ ع م ا ل ك ا ل ص ل ا ة ففي الحديث المشهور من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أ ن يدخله ا ل ج ن ة وفي الحديث الصحيح من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إ ل ا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه ويدل على هذا ما خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د عن بشير بن الخصاصية قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ا ي ع ه فشرط علي ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن أ ق ي م ا ل ص ل ا ة و أ ن أ و ت ي ا ل ز ك ا ة و أ ن أ ح ج ح ج ة ا ل إ س ل ا م و أ ن أ ص و م رمضان و أ ن أ ج ا ه د في سبيل الله فقلت يا رسول الله اما فوالله ما أ ط ي ق ه م ا الجهاد والصدقه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا ص د ق ة فبم ا تدخل ا ل ج ن ة إ ذ ن قلت يا رسول الله أ ن ا أ ب ا ي ع ك فبايعته عليهن كلهن ففي هذا الحديث أ ن ه لا يكفي في دخول ا ل ج ن ة هذه الخصال بدون ا ل ز ك ا ة والجهاد وقد ثبت في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة أ ن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول ا ل ج ن ة كقوله لا يدخل الجنه ة قاطع ق و و ل لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذ ر ة من كبر وقوله لا ت د خ ل ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا و ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت في منع دخول ا ل ج ن ة بالدين حتى يقضى وفي الصحيح أ ن المؤمنين إ ذ ا جازوا الصراط حبسوا على قنطره ي خ ت ص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا وقال بعض السلف إ ن الرجل ل ي ح ب س على باب ا ل ج ن ة م ئ ة عام بالذنب كان يعمله في الدنيا فهذه كلها موانع ومن هنا يظهر الأحاديث التي جاءت في تركيب التوحيد مجرد معنى على الجنة جاءت دخول ففي الصحيحين عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إ ل ه إ ل ا الله ثم مات على ذلك إ ل ا دخل ا ل ج ن ة قلت و إ ن زنى و إ ن سرق قال و إ ن زنى و إ ن سرق قالها ثلاثا ثم قال في ا ل ر ا ب ع ة على رغم أ ن ف أ ب ي ذر فخرج أ ب و ذر وهو يقول و إ ن رغم انف أ ب ي ذر وفيهما عن ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم وروح منه و أ ن ا ل ج ن ة حق والنار حق أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة على ما كان من عمل وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ و أ ب ي سعيد بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني إله الله الله لا إلا رسول لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن ا ل ج ن ة وفيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما ا لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وفي المعنى أحاديث من أن لقيت إله قلبه يشهد وفي كثيرة فبشره د ج وفي الصحيحين عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ ما من عبد يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله إ ل ا حرمه الله على النار وفيهما عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد الله النار على إن من حرم قال ل ان إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فقال بها وجه طائفة يبتغي م العلماء إن ك ل م ة التوحيد سبب مقتض لدخول ا ل ج ن ة و ل ل ن ج ا ة من النار لكن له شروط وهي الاتيان بالفرائض وموانع وهي اتيان الكبائر قال الحسن للفرزدق إ ن للا إ ل ه إ ل ا الله شروطاً ف إ ي ا ك وقذف ا ل م ح ص ن ة وروي عنه أ ن ه قال هذا العمود ف أ ي ن الطلب يعني أ ن ك ل م ة التوحيد عمود ا ل ف ص ط ا ط ولكن لا يثبت ا ل ف ص ط ا ط بدون أ ط ن ا ب ه وهي فعل الواجبات وترك、المحرمات. وقيل للحسن إن ناسا يقولون فعل المحرمات للحسن قال ناسا من إن ل ا إ ل ه إ لا اله ل دخل الا ج ن ة ف ق ل من ق الله ا إ ل إلا الله ف أ د ى حقها وفرضها دخل ا ل ج ن ة وقيل لوهب ا بن منبه أ ل ي س لا إ ل ه إ ل ا الله مفتاح ا ل ج ن ة قال بلى ولكن ما من مفتاح إ ل ا وله أسنان ف إ ن جئت بمفتاح له أ س ن ا ن فتح لك و إ ل ا لم يفتح لك ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر أ ن ه سئل عن لا إله إ ل اله ا ل هل ه يضر م ع الا ع م ك م ل الله ينفع مع ع م تركها ف ق ا ابن عمر عش ولا تغتر وقال الطائفة ن عمر م تغتر عش م الضحاك والزهري كان هذا قبل الفرائض والحدود فمن هؤلاء من أ ش ا ر إ ل ى أ ن ه ا نسخت ومنهم من قال بل ضم إ ل ي ه ا شروط زيدت عليها وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا فيه خلاف مشهور بين الأصوليين وفي والحدود هي فيه بين كثيرا الأحاديث الشرط لا خلاف هذا الفرائض بعد هل كله نظر فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر هذه نسخ فإن من أم وقال الثوري نسختها الفرائض والحدود فيحتمل أ ن يكون مراده ما أ ر ا د ه هؤلاء ويحتمل أ ن يكون مراده أ ن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أ ن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين فكذلك عقوبات ا ل آ خ ر ة ومثل هذا البيان و إ ز ا ل ة ا ل إ ي ه ا م كان السلف يسمونه نسخا وقال ل الاصطلاح المشهور ي في س بنسخ هو و ا ل ط ا ئ ف ة هذه النصوص ا ل م ط ل ق ة جاءت م ق ي د ة ب أ ن يقولها بصدق و إ خ ل ا ص و إ خ ل ا ص ه ا وصدقها يمنع ا ل إ ص ر ا ر معها على معصيه ة وجاء من مرسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن النبي الله قال لا إله إلا ا من مرسيل من عن عليه صلى إله ل ل مخلصا دخل ا ل ج ن ة قيل وما إ خ ل ا ص ه ا قال أ ن تحجزك عما حرم الله وروي ذلك مسندا من وجوه أ خ ر ض ع ي ف ة ولعل الحسن أ ش ا ر بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إ ل ى هذا فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا بمعنى تحقق القلب لا الله وصدقه فيها و إ خ ل ا ص ه بها يقتضي أ ن يرسخ فيه ت أ ل ه الله وحده إ ج ل ا ل ا و ه ي ب ة و م خ ا ف ة و م ح ب ة ورجاء وتعظيما وتوكلا ويمتلئ بذلك وينتفي عنه ت أ ل ه ما سواه من المخلوقين ومتى كان كذلك لم يبق فيه م ح ب ة ولا إ ر ا د ة ولا طلب لغير ما يريده الله يريده ما ويحبه ويطلبه وينتفي بذلك من القلب جميع أ ه و ا ء النفوس واراداتها ووساوس الشيطان فمن أ ح ب شيئا و أ ط ا ع ه و أ ح ب عليه و أ ب غ ض عليه فهو إ ل ه ه فمن كان لا يحب ولا يبغض إ ل ا الله ولا يوالي ولا يعادي إ ل ا له فالله إ ل ه ه حقا ومن أحب لهواه أحب و أ ب غ ض له ووالى عليه وعادى عليه ف إ ل ه ه هواه كما قال تعالى أ ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه قال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إ ل ا ركبه وقال قتاده هو الذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أ ت ا ه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى ويروى من حديث أ ب ي أ م ا م ة مرفوعا ما تحت ظل السماء إ ل ه يعبد أ ع ظ م عند الله من هوى متبع وكذلك من أ ط ا ع الشيطان في م ع ص ي ة الله فقد عبده كما قال عز وجل ألم إليكم ألم آدم قال يا ألا تعبدوا الشيطانة وجل عز أعهد بني إ ن ه لكم عدو مبين فتبين بهذا أ ن ه لا يصح تحقيق معنى قول لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ا لمن لم يكن في قلبه إ ص ر ا ر على م ح ب ة ما يكرهه الله ولا على إ ر ا د ة ما لا يريده الله ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد في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 وخرج ا ا ا والمعادات الشرك ا ل ل على ذلك والمعادات عليه ل م من و ة ف ي و خ ابن أ ب ي الدنيا من حديث أ ن س مرفوعا لا تزال لا إ ل ه إ ل ا الله تمنع العباد ة من ص خ ط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقه ة د ي ن م دنياهم فإذا صفقة آثروا على دينهم ثم قالوا لا إ ل ه إ ل ا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار دخل وأن من دخل النار من أ ه ل هذه ا ل ك ل م ة ف ل ق ل ة صدقه في قولها ف إ ن هذه ا ل ك ل م ة إ ذ ا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله فمن صدق في قوله لا إ ل ه إ ل ا الله لم يحب سواه ولم ي ر ج و إ ل ا إ ي ا ه ولم يخشى أ ح د ا إ ل ا الله ولم يتوكل إ ل ا على الله ولم تبق له بقيه من آثار نفسه آثار ومتى ه ه و و ا بقي في القلب أ ث ر لسوى الله فمن ق ل ة الصدق في قولها نار جهنم تنطفئ بنور إ ي م ا ن الموحدين كما في الحديث المشهور تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فقد أ ط ف أ نورك لهبي وفي مسند الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بر ولا فاجر إ ل ا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إ ب ر ا ه ي م حتى إ ن للنار ضجيجا من بردهم م ميراث ورثه المؤمنون من حال إبراهيم فهذا ورثه عليه حال ا ا ل ل س فنار المحبة في المحبة قال قالت ل و ب م م ؤ ن ن ي خ النار ف منها جهنم نار ا ق ا ل ج ي د ق ل ل ت ا ا ن يا رب ي لو لم أ ط ع ك هل كنت تعذبني بشيء هو أ ش د مني قال نعم كنت أ س ل ط عليك ناري الكبرى قالت وهل نار أ ع ظ م مني و أ ش د قال نعم نار محبتي أسكنتها ق ل وفي ب أولياء و المؤمنين هذا يقول بعضهم ففي فؤاد المحب نار هوى أ ح ر نار الجحيم أ ب ر د ه ا ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه كان لا إله إلا الله آخر إله دخل الجنه ف إ ن المحتضر لا يكاد يقولها إ ل ا ب إ خ ل ا ص و ت و ب ة وندم على ما مضى وعزم على أ ن لا يعود إ ل ى مثله ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن